Ağzı bin Allah'ım, Şeytan Rüzzim. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب مباشرة يوم إذ واجف أبصرها خاشعا يقولون إن لا مرض دون في الحفرة أذا كنا عظاما ق إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالواد المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربه 122. فأرىه الآية الكبرى 123. فكذبه عصى 124. ثم أدبر يسعى فَقَالَ أَلَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرطش ليلها و والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم عامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم ما الإنسان ما سعى وبر عزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا، فإن mâ ûâ ve ammâ ve و يس انونك عن الساعتي ايانا مرصا فيما انت من ذكراها إلى ربك من نظر ما يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا لم يلبثوا إلا عشية 119. صدق الله العزيز